وَكَمْ قَصنَّ مِن قَرِْيَةٍ كََتْ ظَالِمَتَو وَأَن شَأْنَا وَأَن شَأْنَا بَعدَهَا قَوْمَد آ خَرين فَلَََّا أَحَّ بَسَّنَ إِذَاهُمْ لا تَقْضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا اتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيبا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا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 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَذَكِّرُوا مَنْ مَعِي وَذَكِّرُوا مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فهم